ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرس حسنة وقنا عذاب النار خبط عليه في ليلة من الليالي فتح له الباب أو ما شافه إن شرح صدره فرح به أعظم فرحة استقبلوا أحسن استقبال مسك في إيده وقال له أنت ضيفي والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه بدأت العلاقة بينهم تزداد يوم ورا يوم دخل الضيف على صاحبنا وكانت دخلته دخلة الخير والسعادة وكما كان شقيق البلخ يقول ليس شيء أحب إلي من الضيف لأن رزقه على الله وأجره لي حبه ملأ ألبه لأ نفسه معاه بقى إنسان جديد لأ نفسه بيعيش أحلى أيام حياته الضيف خد بأدين صاحبه للمسجد بقى يصلي كل صلف وقتها عرفه معنى الصيام في النهار والقيام في الليل عرفه معنى لذة طاعة الرحمن حب الضيف لما ملأ قلب صاحبنا الأيام عدت معاه كأنها ثواني وفجأة جاء الضيف الغالي واستأذن على صاحبنا وقال له الوقت عدى وده معاد الرجوع صاحبنا ما صدقش نفسه حضنه ومسك في ايده واستحلفه انه يحن عليه وما يمشيش وقال له ارجوك ما تسبنيش خطر بباله كلام محمد بن بشار شيخ الامام البخاري الامام البخاري راح للبصرة فتلقى العلم على يد محمد بن بشار هذا. فلما أراد أن يترك البصرة قال له محمد بن بشار موعدنا الحشر ألا نلتقي بعد؟ يمكن ما نتقابلش تاني، ويمكن ما نتقابلش مع رمضان تاني. لما خطر بباله المعنى ده جري وراه قال له أرجوك ما تذنيش؟ انا دقت معنا الطاعة انا عرفت يعني ايه القرب من ربنا معاك ارجوك ما تسدنيش هو ده نداء كل قلب مؤمن بعد رمضان صاحبنا مقدرش يتمالك نفسه بكى وقعد يمشي في الطرقات يبحث عن صاحبه بدأ يحس بألم فراء الضيف الغالدة حاله بدأ يتغير بدأ يرجع تاني للمعاصي والزنوب وبدأ تريمة ترجع لعادتها الأليمة بدأ يقول يا حبيبي يا صديقي يا ضيفي انت فين أرجوك ما تسدنيش انا مش عايز ارجع تاني زي ما كنت قبل ما عرفتك انا مش عايز ارجع تاني للسك اللي انا كنت فيها انا عايزك معايا على طول قال صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فانك ميت واحبب من شئت فانك مفارق فكر إنه يكتب رسالة إلى حبيبه رمضان فقال له أخي وحبيبي وصديقي وسيدي شهر رمضان أكتب إليك هذه الكلمات أملأها بحبي لك وامتناني لله أن بلغني إياك أخي الحبيب وصديقي العزيز وسيدي الكريم زرتنا ففرحنا بك وأقمت عندنا فأنسنا بك واستمتعنا بصحبتك كنت لنا نعم صديق ونعم الجار ونعم المعين أخي الحبيب سلام عليك بما أحييت في قلوبنا سلام عليك بما أخذت بأيدينا إلى الله سلام عليك بما جمعتنا فيه من الطاعة وبما أيقظتنا فيه من غفلة سلام عليك ما وهبتنا من خشوع وخضوع وما ملأت قلوبنا بحب الله العظيم وحب نبيه الكريم سلام عليك إذ أنت شهر العدق مش يمكن اتكتبنا يا شباب بفضل رمضان وقدوم رمضان السنة دي من عتقاء الله من النار مش يمكن غفر لنا بفضل الله ما تقدم من ذنوبنا ليه مش شايف في عينيكم الاحساس بان احنا فوزنا بالجوائزة العظيمة دي علشان رجعنا تاني على مدة 3-4 أيام اللي فاتوا لما كنا عليه عشان كده أنا جاي النهاردة أكلمكم عايزين نقول لرمضان الرسالة دي اذكرنا عند ربك رمضان دلوقتي عند ربنا بأعملنا كلها عايزين نقول له كده اذكرنا عند ربك لما تروح بأعملنا على ربنا أقرئ ربنا منا السلام وقل للرحمن والله يا رب إنا نحبك ونحب قربك ونحب طاعتك لكن بتاخدنا نفسينا شوية والدنيا وتوقعنا بعد ما خلاص كنا عاهدناك مش هنرجع تاني مش هنعمل الأعمال دي تاني بس حبك في قلوبنا يا رب وحبنا ديك في قلوبنا يا رب وهو ده اللي حنبني عليه أعملنا على مدى السنة الإيمانية دي السنة الإيمانية بتبتدي من شوال خلاص خلصنا كده السنة اللي فاتت دي هنبتدي بقى من دلوقتي سنة إيمانية جديدة عايزين نشوف حنعمل فيها ايه فعايزة اديكم في الأول شوية شوية وصايا مهمة أوي في فقه الطريق فقه الطريق في شوال وبالتالي فيما يأتي من شهور شوف في حتين خدوا بالكم منهم اوي شوال رقم واحد الشيطان مصفض بقاله شهر هو اعدى اعدائك انا عايزك تتصور كده شخص عدو لك مش متمني لك الخير ابدا عايز يوقعك في شر اعمالك باي شكل شوف غيظه وهو بقاله شهر مش عارش يعمل معك حاجة وكل شوية الرحمات نزلة وانت قاعد تمسك مصحف وتصلي قيام وصيام نهار ورحمات ربنا نزلة فطالع بكل غل عايز يوقعك هيعمل ايه قدامه ثلاث سجدك لو انك هتعرف تسلك في الثلاث سكة دولي بأنت أمن تشرة أول سكة إنه وقعك في اليأس هيعمل إيه هيوقعك في تقصير أو زنب تكون أنت عهدت ربنا إنك مش هتعمله تاني يعني أنت خلاص في رمضان قلت خلاص يا رب مش هعمل الزنب ده تاني خلاص ومش هرجع له ومش هقول ومش هعمل يروح ما وقعك فيه تبقى بينك وبالنفسك تقول ضاع الشر ده ينفع؟ ما ينفعش يبقى أنا ما ينفعتش يبقى وقعت فين في اليأس بس جابك انت هتيأس هتحبط مش هتعرف ترفع رأسك تاني وكان الشيطان للإنسان خذولة خذولة يعني مخذل مهمل. يخليك دايما كده ايه يائس من نفسك مش نافع وانت فيك وفيك ويشعرك بضعفك ويشعرك بسلبياتك فبالتالي عمرك ما تقدر تمشي دي اول سكة. هيحصل تقصير مثلا تقصير زي ايه ضاعت منه صلاة بعد ما كان احد عهوده وموافقه انه هو كل صلاة في الجماعة من تكبير الأحرام الاحرام وعمره ما هيفوت ضع الفجر يصبح بنفس النفسية الانهزامية دي عايزين بقى في المقابل نتعامل مع الموقف ده لو حصل كده فاكرين كنا نقول دايما ايه لو رجلك غرزت في الوحل، قوم انفض عنها على طول واستدرك الفائت ده درس رمضاني مهم جدا انك تستدرك فائتك يعني انا وقيت في حاجة مش مطلوب بقى ان انا اعف عشرة خلاص استدركها باستغفار استعج بالله من الشيطان مش هيهزني في اللي جاية لا يلدغ من جحر مرتين اتحداه واعرف ان هو جابك هنا إن الشيطان يفتح على ابن آدم سبعين بابا من أبواب الخير ليهلكه في باب من الشر منهم يكون إيه؟ باب الشر ده اليأس وإحنا كأمة منهزمين نفسيا يعني مش عايز أنت أكثر من هو بس هو يرميها لك هتلاقي نفسك وقعة على طول بس صح هذه سكة السكة الثانية باعت سهم ما شاء الله عليك السنة دي أحلى رمضان في حياتي إني ده ايه الشغل الجامد ده وصلى ايه وقرآن ايه ده انت قرا قرايه وصليت صلاه ده انت عمرك ما عملتها يا اخي ايه ده الله اكبر الله اكبر بس كده انت بقى ايه الله اكبر تمام التمام السنة دي فعلا رمضان لا لا حاجة تانية خالص انا مش هقدر اقول لك مشاعر وحاسيس ومواضيع مش هعرف تدخل انت في الموضوع هذا هو بس كده يعجب بعملي جابه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن وفي لفظ أهلكهن هي أكثر واحدة دي إنه يريحه بقى هنا عايز تعرف أنت بقيت معجب ولا لا أديت علامة على طول علامة الإعجاب هي أنك تقف تقف عن العمر هتعمل ثاني ليه دول كذا ختمة ما شاء الله يعني دول بطول السنة كلها اقدر اقول لك بقى بعد كده اي حاجة في الخفيف يعني اي حاجة كده تمشي لكن احنا عملنا الحمد لله وصلنا صلاه طويلة وتمام تمام وصهر الصيام يعني ما شاء الله خلاص كده يقف عن العمل يبقى جابه في الاعجاب تلاقي ايه الواحد طالب العلم مثلا اقرا له كتاب يقعد في اي قاعده يلمس الناس كتاب محدش عارف يفتح بقه وقال شيخ الإسلام وقال مش عارف مين وقال مين الله أكبر مفيش حد عارف يفتع بقى يعوض ولا يستح كتاب بعضه ما خلاص بقى أي كلمتين رح راميله شيخ الإسلام ما يقولش ولا كلمة معي خلاص هو نفس الحكاية برضو عنده شوية حاجات كده هو عمس فلما تجي تكلم انت ختمت كم ختم السناج ختمتين ختمتين يا هو بقى طبعا مذكن هو الحب اللي قد كده هو فمش هيشتغل ثاني هو ده بقى الإعجاب يوقع. السكه الثالثه الغرور وغركم بالله الغرور ايه بقى الغرور هنا ربنا قال ايه يعدهم ويمنيهم يقض انت كده تمام وبعدين السنة جاي اذا كان انت مش عاجبك رمضان السنة دي وكان في افات ومشاكل وما عرفتش تعمل حاجة لسه لك. لسه في اول شبابك عايش شباب متنع يا عم في ايه المشكله كده اشتغل يعدهم ويمنيهم الرجل يقعد يقول لا وريانا الله ما اصنع اتفرج بقى. اول يوم صاروخ ثاني يوم ماشي تالت أه بدأنا نعاكس شوية اربعة خمسة أه طب بس ناخد نفسنا ونبقى نكمل من تاني أه بدأ الشهر يوم في وراتاني وراتاني لغاية ما يجي على العشر الأواخر يبص إليه مش هو ده العمل اللي يجيب مغفرة وطقوة وعق من النار يقف في العيد يبص على وشوش الناس ما بين فريقين وجوه مصفرة ضاحكة مستفشرة ووجوه عليها غبرة ترهقها قطرة فيبص في وشوش الناس ومع يقول لئن مكنني الله عز وجل وبلغني رمضان القادم لأريانا لا الله ما أصنعه هو دي الأماني وإحنا عايشين في بحر الاماني والعلماء قالوا مفسدات القلب خمس منها ركوب بحر الأماني أن أنت ما خدتش قرارش يبقى النصة دي بتقول إيه بقى علشان نواجه كيد إبليس وحية الإبليس بعد رمضان قرارك إيه أنا قلت لهم كده في الهتكاف على يوم 27-28 قلت لهم خدتوا قرار لو ما خدتش القرار يبقى تلعب وأنا من نهاردة عايزك معايا تاخد القرار إيه قرارك هتغير في إيه هحفظ على الصلاة وحفظ كذا وحقله بالعلم وحفظ قرآن وحبقى كويس قوي كلام فارغ شعارات اللي يقول لي هحفظ القرآن السنة دي وحعمل مش عارف ايه فين البرنامج العمل الدقيق انك هتعمل ايه في الاول اسبوع من شوال اول اسبوع تاني اسبوع هتعمل في ايه هو ده قرار انما العبارات الكبيرة دي اسمها اماني فعايزين ناخد قرار يا شباب هو ده علامة قبول رمضان يا شباب ان انت تبقى خدت قرارك هناخد القرار النهار دايبا ادي الواجب العملي ثلاث عادات سيئة هتعاهد ربنا انك تتخلص منهم على مدى الفترة الجاية ونحدد لهم برنامج زمني لقيت نفسك بتتكلم كتير وبتضيع وقت كتير لما اقول لك علامة المقت ضياع الوقت وتبص تقول لي ده رمضان اللي اسمه رمضان كان بيضيع يبقى غيره مش هيضيع لا يبقى انا مش هنفع تجعنا تاني لسكة ابليس ايه قدتلي اقول انا قاسى من قاساتي ان انا بضيع وقتي ان انا ما عنديش منهج في حياتي ايه المنهج اللي انت عايش له هتتعلم ايه احوالك هتتصلح مع ربنا في ايه احوالك مع الناس ايجابي هتشيل دعوة هتشيل قضية هي دي علمك حالك عملك دعوتك لازم تأسس دينك بالشكل ده إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر فهنبتدي الثلاث حاجات اللي هم عوائق قدامك واضحين قوي أنا مش عارف أغض بصري أنا بنام كثير أنا كسول أيوة قدامي بقى حاجة من دول وابتدي أنا بعجز بشكل سريع يعني احبط اي اثل الاي مش قادر كل حاجة من دول اللي يتحطي لها الوصفة الايمانية بتاعتها عجز استعم بالله ولا تعجز مش قادر ما تقولش مش قادر لانها مش بحولك ولا بقوتك بقوة الجبار القوي سبحانه هو اللي حيمدك بالقوة هو اللي اداك القوة اللي خلتك وقفت وصليت ولو حاولت تعمل نفس الشغل دلوقتي ما تلاقيش نفس النفحات ولا نفس الوضع اللي كان في رمضان انت كسول يبقى تستدفع الكسل ده بدعاء اذكر الصباح والمساء لا تحقر من العرش شيئا اللهم اني عود بك من العجز والكسل وعود بك من الجبن والبخل والله يمكن ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنك هذا المعنى عندك ضبابية في الرؤية اه فانا بحاول اثعبك في ان انت تشخص نفسك ضبابية يعني مش عارف تعمل ايه عندك اضطراب ده اللي احنا القرآن بيسميه العامه يعمهون ويذروهم في طغيانهم يعمهون يعمهون يعني ايه يترددون يحتارون مش عارف يهتدي الى سبيل الاضطراب ده اعرف اتعامل معاه ازاي عايز علم بالطريق حد يبصرت بالطريق لان فيه ديتين هداية الى الطريق وهداية على الطريق هي ده اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط فنوصله ونمشي عليه احنا ممكن نكون وصلنا وتكون دي صمرة رمضان واللهم لك الحمد لكن اللي عليه بقى من جوه كلام بعض الشباب ليه في رمضان قال لي كلكم قاعدين تقولوا من برة أحلى رمضان في حياتي رمضان فرصتك يلا يا عم اعمل, اعمل اعمل اعمل نخش من جوه الدنيا ظلمة جوه اللي هو وانا واقف في الصلاة وصرحان مش عارف عامل ايه جوه اللي هو انا مش حاسس بان للصيام اي اثر علي جوه اللي هو الذكر مفيش تأثير في القلب جوه اللي هو قرآن بيتقري كده وخلاص ولا ليه اي مفعول جوه ده اعمل في ايه جوه في النص مش فاهم اتعامل معاه ازاي هو ده بقى على الطريق وهو ده اللي انا عايز ابصرك بيه النهارده انا بقول لك كده على الطريق شيطان واقف لك متغاظ عايز ياخد عملك كله ويضيعه وهيقعد ينفس فيك ليل نهار ان انت عملك حبط عملك ضاع ان انت لم تكن من المقبولين يا عم علامه الحسنه حفله بعضها ويغفر الذنوب ولا لا يبقى رمضان اتقبل ما تقبلش بالسلام خلطت هي دي الشغلانة مين قال لك دي اسمها علامة الحسنة بس ده مش معناه انها دي علامة فارقة يعني خلاص منزلة وإلا علامة الحسنة حسنة بعدها يبقى حدش يقع في ذنوب. لا الغالب على حاله انه يبقى موفق لفعط عايزكوا تفهموا الكلام عشان لما تقرؤ وتيجي بعد كده تقع في اي مخلفة او اي تقصير ما تقعش فهمتوا المعاني دي ولا؟ يبقى أنت هتاخد قرارك تلات عداد سيئة تتخلص منهم غضوب هتبتدي تهدى شوية مثلا ما بتحفصي على أسكار الصباح والمساء حتى أقل شيء الأسكار الدخول والخروج ومش عارف إيه أنت مقصر فيها عيد قافل عايز أصححها عايز أبقى على هدي محمد صلى الله عليه وسلم ده وفي الجانب الآخر قرارات بقى اللي انت عايز تهدف بها حياتك ايه هدفك هدفك الايماني ايه هو واضح محدد بتركز عليه عارف سكتك كده هتودي الفيلم ولا برضو شعرات لا عايزين اهدف واضحة اهدف واضحة هتقولي انا هحفظ جزء قرآن الهدف لازم يبقى مراعى إمكانياتك ووقتك وأحوالك مجيشت يقول لي كلام برضو أنا ححفظ كل يوم جزء أنت ما عندكش وقت إن أنت تحفظ كل يوم جزء وإنت ما عندكش إمكانيات إن أنت تعمل كده تقول لا أستاعم بالله ولا يعجز وتجي يتعمله وتلاقي هو ده بقى اللي يستح له سابعين بابا من الخير إن هو يمسك المصحف ممكن أول يوم يحفظ جزء وبعد كده ما يجبش يوقع خالص بقى شو قلت لك مستكتك هي جزء لا أنا عايز أحط هدف يكون فعلا واقعي احنا قلنا اربع شروط في الهدف الناجح هدف واضح هدف محدد هدف واقعي قابل للقياس واضح يبقى ما يبقاش غوغائي ما يبقاش كلام كده اللي هو ايه انت عايز ايه عايز ربنا يرضى عنه عايز ايه عايز اخش الجنة عايز ايه؟ عايز الحور هو ده اللي ما عايز من الاخر يعني لا هدف لازم يكون واضح محدد تماما عايز ترضي ربنا في ايه حض ربنا من سكة أن أنا أنفي عن نشط الجهد وأتعلم وأعرف من هو ربنا هو كده طب يعني إيه دي هتعلم أسماء صفات هعرف يعني إيه شكور ويعني حميل ويعني ولي ويعني إيه قدوس هعرف نجيه ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها وذلوا الذين يرحدون في أسمائي أنا أحد وقفت رمضان الآية اللي قبليها ولقد ذرقنا لجهنم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 السبب ان هم غافلين سبب ان في دنيا في الال سبب ان هم بيفكروا في حاجات تانية غير الهدف الحقيقي اللي اتخلقوا من اجله فعشان كده غافلين نايمين، ان فيها الزيد يا رب اهقافة هو انا مش عايزة اطول الوقت في الغفلات دي قال اتعلم انا مين ولله الاسماء والحسن وصلت هي دي طب قد التانية ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أي يأتيهم بأسنا باياتا وهم نائمون حيد الغفرة إنه البلاء نزل وألبة السود شيء ما أو طبع عليه وأنت ولا أنت هنا فجاء البأس وأنت نايم أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا والدنيا واضحة خالص والشمس مشرقة ويه الأيات واضحة فو فلان بيموت وفلان بيحصله وفلان بيجراله وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أو لم يهذل يرثون الأرض من بعد أهلها. أن لو نشاء أصبناهم بالذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم هي جيل الوقفة فهم إيبقى لا يفقهن لا يسمعون من الأصل الإشكال كان فين ما كنتش بتسمع إن في ذلك لا ذكرى لمن, لمن كان له قل فما عندناش أو ألقى السمع يسمع صح كنت وانت واقف كده تجيب قلبك طب بقى كده تنصت وتصغي للآية اللي جاية لك الكلمة اللي بتوصل بالوقت ليك وانا بتكلم افتح لها قلبك عشان قلبك اللي اقفال اللي عليه تتحطم فهمتوا يبقى ازاي اشيل الغفلة وطبع القلب ده محتاج تسمع محتاج اسمع ايه؟ اول شيء داوي قلبك بالقرآن تاني شيء دوي قلبك بالمواعب ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا هذه وصية الثبات مش انتهت ستسأله وتقوله كده كيف الثبات على الطاعات بعد رمضان أقول لك الوصفة في كلمات شوف فاعلم أنه لا إلهة إلا الله واستغفر لذنبك بس وللمؤمنين والمؤمنات ختم الآية والله يعلم متقلبكم ومثواكم أشرح فاعلم أنه لا إله إلا الله العلم قبله القول والعمل العلم قبل التوحيد نفسه الأول أعلم وأعلم إيه أعلم أنه لا إله إلا الله يحصل تجريد يحصل إخلاص مفيش حد دلوقتي في دماغي غير ربنا ما بذلش إلا لله ما بحبش إلا ربنا لا إله إلا الله كويس؟ طب أنا علشان أوصل للمعنى ده يحصل إيه بقى؟ محتاج تسكية محتاج تطهير للقلب واستغفر لذنبك يبقى لازم تستغفر لذنبك بس لا ولازم تبقى تشعر بروح الجماعة دي لازم تشعر بالمؤمنين والمؤمنات لازم الصحبة لازم الألفة لازم المجتمع المسلم لازم تبقى أنت في وسطهم ما ينفعش تنعزل عنهم فتبقى مهموم بهمومهم فتستغفر لهم وللمؤمنين والمؤمنات لغاية كده ماشي الرشدة بتقول علم وتوحيد إخلاص وتوبة وإنابة وتجديد للمعنى ده اللي هو تسكير بصوا الأخيرة دي والله يعلم متقلبكم ومثواكم اللي هي قصة السابت والمتغير السابت والمتغير متقلبكم قد المتغير ومثواكم اللي هو السابت وانت في الطريق لربنا عندك ثابت ومتغير الثابت هي دي قصة برضه فقه الحال بعد رمضان الثوابت يا شباب الحاجات اللي انت مش هتتنازل عنها أبدا بنصلي الخمس صلوات يا عم اللهم لك الحمد ثوابت يعني ما ينفعش يوم كده ما تصليش دي ثابت في حياتك في واحد بالنسباله الثابت أعلى شوية يجيب نواف ما يقدرش لازم كل يوم الاثناشر ركع يجيبهم زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم الرواتر في واحد بالنسباله الثابت جزء قرآن لازم يتري واحد بالنسباله الأذكار وأنا بشوف نفس عادية خالص وبسطاء جدا تلاقيهم في المواصلات ولا في الدعاء لازم يقرأ كل يوم الورد في الصبح اذكار الصباح واذكار المساء ما فيهاش الا ده دي اوراق ده اسمها الايه الثوابت في بقى متغيرات اللي هو إحنا قاعدين في رمضان فتح فتلاقي نفسك ممكن صليت لك في يوم ثلاث أربعة اجزاء خمس اجزاء واللي صليت كذا واللي صلى طول الليل واللي عملوا دي اسمها متغيرات على حسب الوقت فعبادة رمضان تختلف عن عباده شوال هو كده احنا عادين في الحرم تمسك المصحف تقول الحرم بس أرى لي جزء كده وبعد كده أريح تلاقي نفسك بصحف هو كده فتح ما تلاقيه ما تعرفش منين مش بكسبك اعملها هنا بقى دي ولا الهوى ولا الهوى خالص أمين سنجرب النهاردة يعني ومن برح كانت ماشية وسلكة ايه المشكلة فهو ده ادي اسمها لإيه بقى المتغيرات ادي المتقلب ودي المسوى المسوى المكان اللي تستوطنه اللي هو بيقول عليه المقام حاجة ثابت عليها وفي حاجة بقى تانية اسمها ايه بتتغير فيها امتى تبقى منزلتك عند ربنا كل ما الثوابت بتاعتك تعلم فالمطلوب بعد رمضان انت كنت مثابت خمس صلوات السنة اللي فاتت السنة دي هتثبت معهم قيام ليه الركعتين حلوة وي. بس ثابت في حياتك واحد كان مثبت جزء قرآن بقى جزئين بقى يختم ختمتين في الشهر او خاتمه ونص المهم زود فالثابت بتاعه ايه زاد وثبت على كده عشان كده هو ده اللي انا همني اللي هممني العمل الديمة اللي انت هتستقيم عليه انما المتقلب ما ينفعش هنا تقف عليه بيقولوا الاحوال مواهب والمقامات مكاسب يعني الثوابت بتيجي بالكسب العبد ان هو يعمل ايه يشتغل ويتعب عشان يوصل ما تجيش كده إنما الحال اللي هو أنت وقفت في الصلاة في يوم الشوريم دخل الصلاة وانفجر في البكاء المهم هو واقف على شوية معاني كل اللي واقف مش فاهم هو واقف بيعمل كده ليه بس هو بيعيط والناس كله صيخن بقى فلاقف لك الحرم شوية بشوية هو مش قادر يكمل الآية وهم بقى كان كله قاعد تاية كل الحرم ساكت واخر رمضان بقى وكله ايه بيسقط يعني أول ما هو تفاعل كله بدأ يبكي نزلت الدستهم درس عيطت النهاردة اه عيطت عليه على خطك <تصفيق> ما يكون عيضت ما انت مش شام حاجة هو لما وقف عليها وبدأ يبكي كله بدأ يهرس بيبكي ليه بيبكي ليه اه بكي وخلاص اه بيعيض معي لكن مفيش في المعاني ولا اي حاجة من الكلام ده هو ده فعشان كده دي اسمها احوال ان انت جت دخلت تصلي ولا عملت حاجة دخلت لقيت ما شاء الله البكراء. وعينك جت تسأل فيه ايه ما تعرفش احد من شيخنا مرة راح سأله هو سريم صلى وراح قاعد لك انا عايز افهم دي عايض فيها ليه قاعدش عياضي افهم قال له كده رحمة هو وناسه مش عايش دي اسمها ايه حال حاجة تتغير طبعا انت لو عايضت في اليوم ده تطلع تقول احلى يوم لا لا لا حاجة تانية خالص موضوع تاني موضوع تاني خالص وهو رحمة يعني ده ليس بكسبك انما ايه اللي كنت تفرح به ان اليوم اللي تطلع منه تيجي الحرم يقرب منك عوذب الله ده اسمها الخشية انما البكاء ده حاج هو ده المتقلب الثابت ايه بقى الخشية الثابت ايه التقوى الثابت ايه توكل دي المعاني اللي لازم تكون اتغرفت في قلبك إنما لو مسكت في يوم عيبت فيه ولا احتفت كده نشاط شوية يوم لك فيه مش عارف قدي كده أكتر يوم قريت فيه وعادت تقوله هو ده المقياس والمعيار يبقى أنت مش فاهم حاجة فهمتك يبقى عايزين نطلع بايه عايزين نطلع بثوابت هي ده القرار اللي أنا ببحث عنه إيه ثابت اللي حيثبت ليك بعد رمضان اكتب بقى ورق ولم ده واجب عملي بجد بشزارة انا خليت الشباب هناك في الاعتكافة انه مثلا متعيشين واحد كل واحد كتب وقالت له هتبعك عليه انا مش بهزر قلت اللي هيكتب بقى كلام اللي هو كبير ده, ده يبعد عنه فانا عايشت كل الوقت تتعمله كده كل واحد ورا ولم وهتقولي الحاجات دي وبعثه هالي عشان نتناقش فيها ابعثها على الايميل ابعثها لي في المسجد عشان نوصل لحل ما نحن مش هنقل طول الوقت كل رمضان يضيع وتبقى هي لحظات حلوة وجميلة نقضيها على مدى شهر وبعد كده ما استفدناش حاجة هتطلع بقرارات ايه هي الثوابت اللي هتثبتها رقم واحد عشان بقى فضوء الكلام ده تكتب خطتك الايمانية للسنة الايمانية دي اصلاح الفريضة فجر اخباره هيبقى ايه عايزك تبتدي بقى تصحى من قبل الفجر بشوية تثبت الحكاية دي اصحى قبلها بنص عبس وقوم اتوضى أول ما تتوضى قدامك تلت ساعة تصلي لك فيهم ركعتين وتوتر ان شاء الله تصلي باقتصار الصور يعني جيب فيهم مثلا صور بسيطة خالص عايز اوصل لمية آية يعني لو قارث لك عامة وعبثة و... الحاجات الصوية دي والنجاعة تجيب لك منتاع في المية آية ثلاث صور كده ولا حاجة ما تجيبش ربعين تمام؟ حلوين قوي اقرأ صورة الواقعة احفظ صورة الواقعة وخمس بدايات كان جنبيهم خلفه جبنه ال100 اهي حلو كده يوم ما تبقى انت مخلع خالص مش جايب اي حاجة يعني يبقى جبنه الميت 100 اهي عايزين نثبت ان يبقى هي ده السيرفيس من السيرفز بتاعتنا واحد بقى هيبقى نصيب بجد وهياخدها بجد وربنا يوفقه من قبل كده يبتدي بقى يعلق الكلام ده خالص يبقى ورده اللي كان محافظ مثلا على اربع ثرباع يبقى جزء يبقى جزئين وهكذا يبتدي يعلي على اخر ثابت كان عنده ماشي يبقى حضحة قبل الفجر بإيه؟ بشوية قبتلي بقى أشهد الفجر في الوقت ده لأنه ده وقت البرك وقاء وقت الصحر ويبقى وقته عظيم جدا تتنزل فيه الرحمات وتستغفر فيه وربنا سبحانه وتعالى يصلح حالك أنا بقوله عايز تثبت بعد رمضان صلح من الصحر لغاية الشروق وانت هتثبت صلي الفجر وتقعد قاعد الشروق يصلحه يومك أولا زي ما قلنا الصحر ده وقت النزول الإلهي فيمكن تدعي ربنا دعوة إن ربنا يثبتك ودي وسيلة أخرى هنقولها دلوقتي انكثرت الدعاء اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد تدعي في الوقت العظيم ده يكون ده سبب إن شاء الله ربنا يثبتك على الطريق وإصلاح الفجر نفسه أنت في ذمة الله وفي نفس الوقت إصلاح الوقت البكور بقى بالأذكار حصلت عمرة وحجة تامة تامة فعملت رصيد إيماني في أول النهار فده يكون إن شاء الله عاصم ليك من الوقوع في الفتن ومن الوقوع في المعاصي والذنوب وبالذات إن لو تأملت أذكار الصباح والمساء هتلاقي كلها فيها معاني الحفظ والرعاية يبقى دا حاجة من الثوابت اللي احنا عايزين نزبطها اول حاجة قلنا اصلاح الفرائض لا سيما الصلاة الخمس لا سيما صلاة الفجر تاني حاجة اصلاح الحل مع القرآن رمضان درس القرآن فيه درس واضح تماما اول حاجة القرآن هيزبط لك يومك ويطهر لك قلبك لان القرآن رحمة واحنا بنتشتغلش الله بالرحمة فاكرين انتو كنا نقول إيه البنزين اللي بيحركك تنزل فيض الرحمة تشتغل وأنه من القرآن ما هو شفاء ورحمة فيطهر لقلبي من أثر الزنوب اللي هي بطوء حائل بيني وبين ربنا وفي نفس الوقت يشفي صدري من أثر الزنوب الأديمة اللي برضه هي دي حجر العصر بيني وبين الله فيبقى القرآن هيزبط الناحيتين دول فعشان كده يبقى مهمة أوي إصلاح الحل بيه بس أنا عايز أصلح بقى الخمس حاجات بتاع الأجر الخمس حاجة بتقول هجر واحد هجر التلاوة فعايزين ورد لا يقل بأي حال من الأحوال عن جزء يوميا لازم تموت ولأنك ما تقراش جزء اليوم واليوم التالي لو أنا النهاردة ما قراش الجزء بكرة ما قراش جزئين آرة ثلاثة واحلف على نفسي إن والله الذي لا إله إلا هو لا يمر بيشه إلا وكون قد ختمت القرآن تلاوة هتعمل الكلام ده هتثبت وحتكمل إنما هتتعامل مع نفسك بالضعف لا بلاش أحلف أنا حلفت قبل كده وصمت فيها ثلاث تيام لا بلاش يبقى كل سنة ومتضيح يبقى إصلاح التلاوة اثنين السماع وأنا عشان كده بقول خد بالكو قوي من الصلاة الجهرية وبالذات برضو صلاة الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودة صعب بقى تتأمل قوي كده وتسمع قلبك الآيات اللي بتتقري هتلاقي رسائل ما فيش بعد كده او يبقى في وقت بتخليه تبقعد كده تسمع لك شوي يغير ورد التلاوة ده خالص حاجة من الحاجات اللي انت تعالج بها المشاكل انك تسمع صح وقالوا لو كنا نسمع او نعقله ما كنا في اصحاب السفاج يبقى الاول نسمع صح هذه رقم اثنين اللي هو ايه هجر السماع يبقى نسمع صح رقم ثلاثة هج وانا قاعد فيه انت حاجة ادونها واروش بعد كده اشوف التفسير معنا مش يعني امام المفسرين في زماننا يعني بلاش عشان ان انت هتطلعوا معاني احد الاخوة طريفة من الطرق في الحفرة في السنة دي. بنقول لهم ايه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قلنا فيها قولين للعلماء القول الاولى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يعني قليل ان هم كانوا بيناموا وقت قليل والباقي كله بالضوف الصلاة والقول الثاني عند المفسرين العكس ان هم بيصلوا صلاة ليلة بس بيدوموا عليها كويس كده فالاخر بيقول طب الوقف فين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون اخي طالعبا من تحت بتاع كده لك إيه؟ الوقف على ما ازاي كانوا قليلا ما يهجعون <تصفيق> يعني كانوا قليلا ما يعني ايه اللي حصل ما طب بقى كان يطلب ويعمل لك بييده كده ها مين ايه اللي حصل كانوا بيعملوا ايه يهزعون بيناموا فده تدبر عالي طبعا هو ده المطلوب بالظلط عايزين تأملات قرآنية كده عالي يعني التدبر عايزين تسمع وتشوف كده المعنى الاية دي بتخبط الاية دي بتخبط على قلبك ايوه انا ده وتنزل الآيات احنا قلنا في دروس لماذا لا تتأثر بالقرآن وقلتها من مرة عشان الموقف ده ابن القيم بيقوله في أول كتاب الفوائد انك تنزل نفسك منزل المستمع أو المخاطب يعني ايه ان الذين آمنوا وانا كنت قلت كده يراها ان الذين آمنوا احنا برضو وش مؤمنين احنا تعبانين يا عم مؤمنين دول نفس فوق قوي ان الذين كفروا لا لا لا مش قوي كده مش لدرجة اننا نبقى كفار يا عم إن الذين نفقوا ولا دول أعوذ بالله يا أخي حامر أم القرآن بتعملين بقى فخلصنا جدا لا مؤمن ولا أتى ولاد فكلا عمره ما حيتدبر حاجة خالص ولا حينجدل أي آية في أي اتجاه القرآن كله الله أكبر بركة العلماء قالوا قد يكون في المؤمن خصلة نفاق وخصلة كفر فممكن يكون الآية دي مش لازم تكون كفر المخرج من الملة كفر جحود يعني آية زي دي هي بالظبط تنفعنا قوي في يومين بتوع شوال دول وبالذات بعد الفطور والانتكافات والحاجات دي اللي بتحصل في الأول دي إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا آه أيها ده آمن وبعدين أعر وأوم تاني وقع ولما أعل وقع التانية تبقى هدر بقى ازدادوا كفرا شوفوا العقوبة رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه والمنتكس لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا رمضان سبيل الهداية وده ضاع في الضلال ليه والله انصرف عن ربنا عامل بالظبط كده زي واحد قاعد يخبط على الباب فتح لأجنة الله ده حلو قوي ايه الجمال ده وايه ده وايه ده وايه ده سلام عليكم هو ده اللي انت عملته بالظبط دخلت رمضان الله ياه وسكينة وطمأنينة وقرآن وصيام ووحك ياه جميل جدا جدا السنة الجاية ان شاء الله نبقى نشوف الموضوع ده فينفع بعد ما يفتح لك ويقعدك في أثر النعم دي كلها تيجي بعد كده تسيب وتروح تقعد لجوه الحفر اللي انت عاد فيه انت اللي اخترت بعد كده انت اللي اخترت الجحر وسبت القصر فعشان كده بقى عايش في الجحر وتعذب بقى في الجحر ده بدل ما انت اللي اخترت المعاصي والذنوب والمخالفات على جنة طاعة الرحمن فايه زي كده اعرف ازاي اتدبر فيها وانزلها على نفسي علشان احس يبقى هجري ايه التدبر في هجر العمل التحاكم إلى القرآن إن القرآن الآية فوق دماغي الأخت تسمع وقرن في بيوتكن خلاص سلم لما الآية تخضبك وانت مش قادر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت حكم ربنا فوق دماغك من فوق طالما حكم الله خلاص كل فضيرة وكبيرة اخر واحدة للاستشفاء ان انا استشفى بالقرآن قلبي وبدني ارقي نفسي وفي نفس الوقت برضه ارقي قلبي بقى بالقرآن الله سبحانه وتعالى من حكمه ان يخرج اضغانهم حيطلع اللي في قلبك وحيظهر اللي جواك ورمضان أنا مسميه الغربال بيطلع وبيغربل والصافي هو اللي يبقى موجود والشوائب تقعد لسه في المنخل عشان كده أنت محتاج تفهم كويس قوي المعاني دي قلنا تاني حاجة إصلاح القرآن إصلاح الحال مع القرآن رقم ثلاثة الذكر ولا ذكر الله أكبر اجتهد في رمضان في أنك تحافظ على ولو تسبيح طب شوفوا دي وإن من شيء إلا يسبح بحمدي صح ولكن لا تفقهون تسبيحهم طب الجو بيقول إيه الناس بتسبح الكل في طاعة الرحمن عبودية الكائنات، فيقول في الآخر بقى إيه يختمها مثلا إنه كان سميعا سامع اللي بيسبحوه صح تمشي ولا ما تمشيش يعني بيقول كل حاجة بتسبح بس أنت سامع تسبحهم فيختم يقول إنه كان سميعا عليماً سامعهم وعلمهم تمشي كده تمشي ولا تمشيش لكن يقول إنه كان حليما غفورا إيه اللي جاب الحلم والمغفرة إنه كان حليما على من لا يسبح فمن لا يسبح مستحق للعقوبة لو شفت اسم الله الحليم اعرف إن فيه عقوبة بس ربنا حليم عليها إنه كان حليما على من لا يسبح غفورا لمن يسبح شخص الزكش قلت لهم برضو ان احنا بنقف على المعاني دين قول ايه التسبيح ده حاجة كده يعني حاج بيس التسبيح ده مش واجب التسبيح ده مستحب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحلقات دي الاية بتقول ايه بتقول ان ما بيسبحش مستحق للعقوبة بيبقى لازم تسبح بيبقى لازم تذكر يبقى لازم يبقى ليك ورد من الأذكار استغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتهليل وتحميد وتكبير وحوقلة لازم هو ده اللي حيش في صدرك غير كده يبقى بتحرف في المال يبقى أنت في سكة تانية تارية الذكش اللي تستغل وقتك بالذات بقى في تحرقاتك أنت تركب وانت رايح هنا ورجاي من هنا لسانك لا يفطر من ذكر الله ده يثبتك إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله عايز تثبت اذكر الله تمام الأمر الرابع قلنا الصحبة هو رمضان كانت ايه الميزة انت بتخش المسجد تلاقي ما شاء الله ناس قد كده وكلنا متعودين على الطاعة تروح تصلي تهجد بالليل تلاقي الوشوش هي هي والناس هم هم الجو الإيماني ده بين الشبك إنما لما تبص بعد كده ما تلاقيش حد خالص الغربة ثقيلة محتاجين صاحب فاحب إلى الطاع تذكر قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم يبقى الأمر الرابع الصحبة الأمر الخامس الدعاء الله جل وعلا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب من من أجيب دعوة الدعاء إذا دعاني عايز تستشعر الأرب انا في درس ادعوني استجب لكم قلت عايز تعرفه يعني يا عم ولا اسماء وصفاته وكلامه الكبير وانت لسه قدامك قد كده عشان تتعلم وتعرفه واش عارف ايه عايز وصفه سريعه دلوقتي تشتغل بها لغاية ما تتعلم بجد بقى بشكل منهجي ارفع عيدك ارفع عيدك وحس قربه وانت اعترف هو مين استشعرها كده وابتدي كلمه ونجيه اكثر من حمده وشكره كلموا كلموا قل له أنا تعبان قل له أنا خايف أبعد عنك قل له أنا بحبك بس خايف أكون بقولها كده بالساني ومش في قلبي يا رب غرزها في قلبي يا رب ما تجعل في قلبي حب إلا ليك ولا تعلق إلا بيك قل له قل له أنا عارفت أنت مين بكت يا بقى أنا بالمخالفات دي بالذنوب دي وبعد كده تكرمني وتوقفني بين ايديك وتخلينا صوم وقوم وقرأ وعمل الطاعات دي كلها انت كريم قوي انت جواد انت شكور انت حميد انت جميل انت طيب شوف طيب يا ارفع ايدك كلمه حس بيه حس بقربه وانت تخلص كل مشاكلك في الحياة هو ده الدعاء الدعاء هو العبادة عشان كده الدعاء مخ العبادة عشان كده عشان بيعلمك كل الدروس دي بيعرفك هو مين برفعة ايد وكلام طالع من القلب بس تظن انك تلجأ به ويخذلك والله لا يخذلك من الذي لجأ إليه فأعرض عنه؟ أنت بس روح له كلك، روح له كل حدة فيك ما تفكرش في اللحظات دي إلا فيه وإنت هتفهم يعني إيه ربنا؟ بس لو وصلنا للمرحلة دي مش هتقدر تعمل المعاصي هتلاقي نفسك مستدهلها هيحب بليك الإيمان هيزينه في قلبك هيكره إليك الكفر والفسوق والعصيان مش هتبقى قادر يشوفك حيث نهاك ويفقدك حيث أمرك مش هتبقى قادر هتبقى قلبك بيهتف من جواك بيقومك بيقولك وعجلت إليك ربي لطربا أيوة هي دي هو اللي سمعنا ده لو نطلع بي من رمضان لو نطلع بيه من جلتتنا دي كفاء عايزين نصلح حالنا مع الدعاء عايزين نحصن الفرائض بنوافل نتحبب بها إليه أصله قال كده ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه هتحبني هتحبني أنا أنا على إيه عشان صليت ركعتين ما خدوش معا دقيقة ولا دقيقتين تحبيني عشان دول اي حبك طول ما انت عايز تعمل كمان زيادة عن المطلوب يحبها فيك قوي فيقربك منه عايز ان نحصن هذه الطاعات بالنوافل فيبقى في قيم ليل ركعتين زي ما اتفقنا يبقى في اتنين وخميزة يبقى في ستة من شوال يبقى فيه نوافل صدقات مش بس واقف على الواجب فقط أنا عايز أؤديك في الختام كلمات من رمضان إلى قلبك رمضان ولا فإن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه وأعد علينا رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديدة. لكن من كان يعبد الله في رمضان فقط، فإن رمضان يمضي. ومن كان يعبد الله وحده، فإن الله حي لا يموت. إذا كنت حبيت رمضان، فعلم أن حسن العهد من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم سيدا عيشة بتقول دخلت عجوز. وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعجوز من أنت قالت أنا جسامة المزنية قال بل أنت حسانة المزنية كيف أنتم كيف حالكم كيف كنتم بعدنا قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله فلما خرجت قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال أي يعني برضو جيرت فقط حتى من العجوز ايه يعني مين دي اللي انت مهتم بها او بكل شوية تقول لها كذا كذا قال إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان فمن حسن العهد برمضان ألا تنقض ما بنيته من الصالحات رمضان كان ماسك معاك المعول وانت قاعد بتبني صرح الإيمان بتاعك طوبة ورطوبة وقاعد بتبني عملت الضر الأولاني وفتحته وحتعمله يا عم ما شاء الله يجي بعد كده وتنقد كل هذا فلا تكن كالتي نقدت غزلها من بعد قوة انكافة عايز حسن العهد برمضان خب بالك باللي انت بنيته اللي انت بنيته ده حافظ عليه ياريت بعد كده يجي يبص عليه الاستشاريين يبص يقولوا لا مع مو صح احنا عايزين كده الملائكة تطلع على هذا العمل وترفعه الى رب العالمين فيقبل يتعمل ازاي دي؟ ان انا بقى خايف قوي ان عملي لا يقبل احلها بواجب عملي بسيط قد كده ان انا اعد طول شهر شوال ده على الاقل ولو مرة وانت بتصلي نافلة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا رب تقبل يا رب تقبل يا رب تقبل, يا رب تقبل يجي حد يقول لك إيه أخبار رمضان السنة تقول بس نسأل الله القبول من قلبك مش اللي هو إيه نسأل الله القبول القبول أخذ بالك أنت بقى الأعمال هي كلها فنسأل الله القبول يعني لا بجد من قلبك قل له تعيري بس ربنا يتقبل لا ايه أخبار العمر السنة دي الناس كانوا كيقولوا كا غداح مع أول بس انت تليك نفدت انت يا شيخ نروح ضباط أنت المصالينك ايه الأخبار وتعب يا عم نسأل الله القبول حد عالم الله عالم الأعمال اللي في الظهر دي ايه أخبارها عند رب العالمين لم تنفعنا إلا ركيعات كنا نصليها بالليل ما كانش حد متطلع عليها يبقى الخوف من عدم القبول هو ده طريقك للقبول القبول خاف تخاف ألا تقبل عايزك كنا في رمضان حطين شعار إيمانا واحتسابة عايزين نحتسب ايه بقى في شوال عبادة عبادة في الهرج كهجرة إلي وانت طلعت في رمضان طلع الهرج كله وعلى طول الهرج الفتن إن الفتن دي كانت أخف شويه في رمضان أديك عندك برنامج يومي مشغول ب بالليل صلى وصنهار بتقضي أورادك وأحوالك وشغلك وماشي الأمور كده دلوقتي منك لنفسك بقى حل فالفتن تبقى أكتر فعايزين نستشعر المعنى ده عبادة في الهرج في الفتن الهرج وقت الكثرة القتل في اخر الزمان عبادة في الهرج والفتن كهجرة الى النبي صلى الله عليه وسلم عايز تاخد ثواب المهاجرين دول بقى اللي هم وصلوا فين المهاجرين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا يبلغه بايه انك تحتسب هذا المعنى كن هذا الشاب الذي نشأ على طاعة الله لتكون من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله قلنا هتاخد بالك قوي من تزيين إبليس اسمع الآية دي بقى هتلخص اللي احنا عادنا نقوله كله وفي سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله هذه تدبر القرآن اللي احنا كنا عادنا نتكلم عليه اللي حيفك إقفال القلب ماشي طيب اسمع بقى إن الذين رتدوا على من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمل لهم وصلت. لك ونحن هو أولها تاني بالعربي إن الذين ارتدوا على أدبارهم آدي الانتكاسة اللي بتحصل بعض رمضان آدي الفطور اللي بيحصل بعض رمضان ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما الصورة بقت واضحة خالص من بعد رحمات رمضان من بعد طلعه وصيامه وقيام ومن بعد المعاني الجميلة دي من بعد ما تبين لهم الهدى ايه اللي هيجب رجلهم وراه الشيطان هيعمل ايه سول لهم يعني سول زين لهم تزين الشيطان هيزين لهم اللي هي الحتة بتاعة العجب اللي هيقول له عملك حلو تمامه مية مية او املى لهم هيدي له طول امل ليه السبتر انت شباب عيش لك يومين يا عم انت هتقفل نفسك من دلوقتي ليه بعدين لسه في رمضان ورمضان ورمضان ومساء الله هتبقى اخر تمام نحن لسه عندنا حدثة الاخ راجع من العين السخنة هو والدته واخته والولد قدقه عنده عشرين سنة لحظة ما تفهمش ايه اللي حصل البركسيونت اتعمل من ايده نام الله اعلم المهم خبط في اعلان كبير قد كده والدته توفيت في الحال وهو دلوقتي مهدد بالشلل واحد من اللي كانوا بيحضروا معنا ده بقى راجع من رمضان وعيد وكان بيقضي مع اهله عادي خالص مفيش حاجة يعني عشان تبترين انت تقول تلاقي بس عمل مخالفات تلاقي كان مش عارف ايه عشان تريح دماغك اهو عندك طول امل مش هينفع الشيطان سول لهم وامل لهم مخطط إبليس المعروف قبل رمضان يغفل الناس عنه جعبان. بعد رمضان إن السيئات يذهبن الحسنات إن هو يحبث العمل بينك وقعك في السيئات زي ما وصلك بعد كده ربنا ليه إيه أصل الداء خالص فيهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر اللي هي إيه إنه تتقع في ذنب واحد كده بس يعني حاجة وصيصة مش قصر مش موضوع حاجة كده سنتوا في بعض الأمر نعمل صفقة مع إبليس في دي بس في البص بس يعني ما فيش غير كيرا الباقي كله حبقى تمام لكن في النظر لن تعرف الوضع مش هيستحبس أو في دي أو في دي أو في دي فعملت صفقة معاه في بعض الأمر ربنا قال ليه والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم إيش معنى يضربوا على وجهه ودبره عشان هو تولى الأدبار مش هو لف فيبقى عقبته من جنس عمله ذلك بأنه اتبعوا ما أسخط الله هي دي اللي انت بتعملها الحاجة اللي بتغضب ربنا بس شيء واحد يغضب الله ممكن يضيع كل اللي انت بتعمله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم تكره تبقى في الجنة تكره لذة القرب منه رضوانه تكره وتسيبه سيبته ليه إياك تسيبه اوعى الشيطان يخليك تسيبه حتى لو اليومين ثلاثة اللي فاتوا حصل فيهم أي عك يعني خلاص أفلنا بقى نبتدي بقى نصحح من دلوقتي. أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أبغانهم الغرفة شغال. جدد توبتك لتقابل فطور رمضان فطور رمضان ده محتاج أول حاجة علشان لا تفطر هكذا حفهمنا قصة القصة بتقول أننا عندنا ثوابت وعندنا متغيرات لو نزلنا للمستوى الثابت يبقى كويس قوي ما بقاش عندنا متغيرات ده مفتور إنما انما لو كلت من الثوابت ده يبقى اسمه انتكاس انا مظبط خمس صلوات والرواتب ما بقيتش اصلي الرواتب كانت ثوابت ده اسمه انتكاس انما انا كنت مواصل ان انا اجيب الرواتب وازيد فوقيهم كل يوم شوية كمان ما بقيتش اعملهم دول مش قادر اوصل للدرجة دي الحاله دي اسمها ايه فطور دي النبي قال فيها صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة كل حاجة لها نشاطها تلاقي نفسك كفاية قوي وفيه وقت في فطور الفطور ده انت مثبت بس واقف على سواب بتصلي الخمس صلوات بتعمل الجزء ما عندكش زيادة عن كده يتواجه بايه ربنا قال اللي يواجهه يواجهه قلنا بحاجتين اول حاجة اجدز التوبة لان الحالة دي اللي انت كاسي عملت زنوب عشان وقعت ان كده مصيبتك في دينك اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا تاني حاجة الشكر ربنا قالش ومي يمتخلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا هو يعني حضرتك لما دخلت اتفرجت على الاصر وما عجبكش او عجبك وبعد كده رح تاخد بعضك ورجعت في الجحر اللي احنا عادلين فيه ده انت كده ضررت ربنا في حاجة انت اللي ضررت نفسك فلا يضر الله شيئا وَسَيَجْزِ الله الشاكرين قصوا الآية تتخذهم ازاي؟ بتقول كل حاجة اهو خواتيم الآياب بتقول كل حاجة اي وَسَيَجْزِ الله الشاكرين مش عايز تنقلب مش عايز تحود أشكش أعلمك حاجة سريع برضو واجب عملي ادمان الحمد عايزك اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله جاء رجل أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني دعاء لعل الله أن ينفعني به حبيث روال بيهاق العصان والألباني قال قل اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله يا شباب صلاة الفجر بتقول لك ما تسبنيش فأنت معي في ذمة الله القيام بيقول لك ما تسبنيش فأنا دأب الصالحين ومكفرة للسيئات قربة إلى ربكم صلاة القيام بتقول لك لا تكن يا عبد الله كفلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل ابن عمر شاف ان رجله بتقع على شفير جهنم خلاص هيقع وان ثوبه هيبتدي يحترق بالنار فجري لسيدة حفظة عشان يفهم تأويل الرؤية دي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعمل عبد عبد الله لو كان يقوم من الليل الرجل كان يصرق بالنهار ويقوم الليل بالليل فقيل النبي صلى الله عليه وسلم عن شأنه ده منافقه قال لا ستنهاه ما تقول قيام الليل يا شباب بيقولك ما تسبنيش الصيام يا شباب لا عدل له لا مثل له ملو الزي بيقولك ما تسبنيش أنا والقرآن شافعان لك يوم القيامة المصحف بيقولك أرجوك مجسدنيش من صره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف إن من أعظم الصدقة أن يترك الإنسان مصحفا ورثه مصحف كان بيقعد يقرأ فيه وادلق أولاده وهكذا مش مصحف يدي يعني يشتريه يقول لهم يبقى كده دا ورث لا بيقرأ فيه المصحف بيقولك أرجوك مجسدنيش المسجد بيقولك أنا بيت كل طقي أرجوك ما تسدنيش عايزك في الختام استشعر بقلبك أغمض عينك الآن واستشعر لو أن هذا نداء إلهي من رب السماء لا تتركني فما أنت قائل هل ترد يده وهو يتودد إليك ليل نهار